ويقول الذين كفروا كَفَرُوا أنزل أُنْزِلَ آية من ربه رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا قلوبه بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. وبالهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتثلو عليهم الذي أوحينا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعا او تهل قريب من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول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 كذلك زلنا حكما عربيا ول Ain الدبعت أهواءه بعدما جاك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من وليه ولا واق ولقد أرسلنا رسلا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 فَلِلَّهِ الْمَكُو جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ مَنْ عُقِبَ الدَّار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُسْلِمًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا موسیقی